بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل العدة واتقوا الله ربكم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 فإذا بلغونا أدلهم فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذَلِكُمْ يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 والله يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحض وأولاة الأحمال أدلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من يسرا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 وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضان لكم فآتوهن أدورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى